وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فان السحر ايها الخيرون خصله شيطانيه وخله ابليسيه ودسيسه يهوديه ولي امرها اقوام خبفا استفحل شرهم وتطاير شررهم فهم كما قال الله من شر ما خلق أجسادهم أجساد بشر وقلوبهم أشد قساوة من الحجر فيها ظلم والأشر فيها البغي والكبر والبطر أظلمت هذه القلوب بتلكم التعاويد شركية والطلامس الكفرية ركن إلى هؤلاء أناس خفت عقولهم وضعف ايمانهم فانتشر بهم البلاء فشاحن الأحباء ووقع بينهم العداوه والبغضاء فكم من بيوت تهدمت وكم من اواصر خير تسرمت وكم من حبال ود تقطعت كم فرق بين زوج وزوجته وبين أخ واخوته كم تغير حال أقوام كم تغير حال أقوام من الخير والنعيم إلى البلاء والشقاء من المحبة والمودة إلى الشحناء والبغضاء كم أصبح امرؤ بعد أن كان سليما معافى في مقتبل عمره في ريعان شبابه شاردا شريدا مستذخلا طريدا هائما على وجهه يجوب الأزقة أشعة متسخ الثياب أغبر مدفوعا بالأبواب يتقطع كبل أمه عليه تحترق لأجله حزنا وألما بليتها, بليتها في أحب الناس إليها كبدها وفمرت فؤادها يروق هذا لأهل الشر ضعاف النفوس لا بارك الله فيهم أكل الحقد قلوبهم ملأ الشر والحزن صدورهم لا يلقى أحدهم رواحا ولا يهنأ له بال إلا بعد زوال النعم ونزول النقم عملهم الله بما يستحقون يؤذون الأولياء يقول الله من آذ لي وليا فقد آذنته بالحر يؤذون الأبرياء يؤذون عباد الله يؤذون المؤمنين يقول الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فيا من يتلذذ فيا من يتلذذ بفراق الأحبة يا من يستعذب بأذية المسلمين يا من يستعذب بأذية المسلمين اتق الله فإن من ورائك يوم مهول فعن يزيد بن شجرة رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن أبي الدنيا إن لجهنم لجبابا في كل جب ساحلا كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال إذا سأل أهل النار التخفيف فقيل اخرجوا إلى الساحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك فتكشطها, فتكشطها نعم فيخرجون فيرجعون يبادرون إلى معظم النار فيبادرون إلى معظم النار يبادرون إلى معظم النار نعم فيسلط عليهم الجراب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو الجراب يقال يؤذيك هذا يقول نعم فيقال ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين فاتقوا الله تمتعوا إلى حين أيها الخبثاء فإن من ورائكم الخصاص ستقفون بين يدي رب جبار ينتقم لعباده منكم اتقوا الله يا من ترتادون هؤلاء اتقوا الله يا من سلمتم عقولكم إليهم اتقين الله معاشر النساء فإن كنا أكثر من يأتي إلى السحره اتقوا ظلم فان ظلم معثره وخيم اتقوا الظلم فان ظلم ظلمات يوم القيامة اتقوا الله عباد الله ولا تظالموا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل في الغمام وتفتح لها الأبواب ويقول الله جل في علاه وعزتي لانصرنك ولو بعد حين اعلم أن الله ناصر عبده وعدل ولا تظلم يطيب المكسب واحذر من المظلوم سهم صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب أقول ما تسمعون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 وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاعلموا أن السحر حق ولا يرومه إلا الأنفس الخبيثة ولا تأثير له إلا باذن الله الواحد الأحد يقول الحافظ الحكمي عليه رحمة الله والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره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 وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر وتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يقول الله اتقولون لي الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون يقول الله ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين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 سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن أعصم حتى إنه كان يخيل إليه أنه يفعل شيء وما فعله حتى كان ذات ليلة عندي فدعا ربه صلى الله عليه وسلم ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه اتاني الليلة رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب أي مسحور قال ومن طبه قال لبذ بن الأعصم قال بأي شيء قال مشت ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال واين هو قال في بئر ذنوان فآتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه نعم قالت عائشة رضي الله عنها فلستخرجته استخرجته يا رسول الله قال قد عافني الله وكادهت أن أثير على الناس امرا فيه شر فأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن اعلموا أيها الخيرون أن حكم الساحر الكفر وان حذله في شرع الله القتل وان من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فهو مثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سعر او سعر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا اللهم جنبنا الفتنه ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا